واتقوا الله لعلكم تفلحون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ولساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وآتوا اليتام أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتام فانكحوا ما طيب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم الا تعدلوا فواحده او ما ملكت ايمانكم ذلك ادنى الا تعولوا واتوا النساء صدقاتهن نحله فان طبن لكم عن شيء إن منه نفسا فكلوه هليئا مليا ولا تؤت السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا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 اقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والاقربون مما قل منه او كثر نصيبا مفروضا وإذا حضر القسمة أولو القرب واليتام والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعيفا خيفوا عليهم فليتقوا الله فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا إِنَّ الذين يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ اليتام ظلما إِنَّمَا يَأْكُلُونَ في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا يوصيكم الله في أولادكم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 فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا والذان يأتيانها منكم فهذهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما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 يا ايها الذين امنوا لا يحل لكم ان تلثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما اتيتموهن الا ان ياتين بفاحشه مبينه وعاشروهن بالمعروف فإن كنهتموهن فعسى أن تكرهوا شيء أو يجعل الله فيه خيرا كثيرا وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطراً فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا وكيف تأخذونه وقد أفضي بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا ولا تنكحوا ما نكح اباؤكم من النساء الا ما قسلف انه كان فاحشه ومقتا وساء سبيلا حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم واخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات اخي وبنات اختي وامهاتكم اللاتي ارضعنكم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 فَإِنْ لم تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبَنَائِكُمُ الَّذِينَ من أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَسَّلَفْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا ملكت تَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَنْ تَبْتَوْوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ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 أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت ايمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بي بعضكم من بعض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 إنسان ضعيفا يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم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 إِرَمَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا كَدِيمًا وَلَا تَتَمَنَّوا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِلِّجَالِ نَصِيبٌ اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسالوا الله من فضله ان الله كان بكل شيء عليما ولكل جعلنا مواليا مما ترك الوالدان ولقربون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 وَالَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِضُوهُنَّ واهجروهن فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبَوُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِجًّا كَبِيرًا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 إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتيهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا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 آخر وأنفقوا مما رزقهم الله، وكان الله بهم عليماً، إن الله لا يظلم مثقال ذرة، وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجراً عظيما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 يا ايها الذين امنوا لا تقربوا الصلاه وانتم سكالي حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا الا عابدي سبيل حتى تغتسلوا وان كنتم مرضي او على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لمستم النساء أو لمستموا النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وهيديكم إن الله كان عفوا غفورا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 من الذين هادوا يحلفون الكلمة عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بيلسنتهم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 من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبالها أو نلعنهم كما لعن أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا. ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترئ اثما عظيما الم تر الى الذين يزكون انفسهم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 من الكتاب يؤمنون بالجبة والطاغوت ويقولون للذين كفروا, ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدي من الذين آمنوا سبيل أولئك الذين لعنهم الله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 إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوا يحلفون بالله؟ ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليا وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بأذن الله ولو انهم الظالمون انفسهم جئ وكف استغفر الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله واستغفر لهم الرسول لوجد الله توابا رحيما فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما ولو انا كتبنا عليهم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 أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي اذ لم أكن معهم شهيدا ولئن أصابكم فضل من الله ليقولنك أن لم يكن بينكم وبينه مودة يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما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 فاخرجنا من هذه القريه الظالم اهلها وجعلنا من لدنك وليا وجعلنا من لدنك نصيرا الذين امنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت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 أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ كُفُّوا أَيْدِيَكُمْ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ فَلَمَّا كُتِبَ عليهم الْقِتَالُ إِذَا فَرِيقٌ منهم يخشون الناس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 قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لِمَنِ اتَّقِي وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا أَيْنَمَا تَكُونُوا يدرككم الْمَوْتُ وَلَوْ كنتم فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٌ وَإِنْ تصبهم حَسَنَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عند اللَّهِ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يقولوا هذه مِنْ عندك قل قُلْ كُلٌّ مِنْ عند الله اللَّهِ ۖ القوم لا الْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللَّهِ وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكَ وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا وَكَفِي بِاللَّهِ شَهِيدًا مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ الله وَمَنْ تَوَلِّي فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عليهم حَفِيظًا ويقولون طاعة فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول والله يكتب ما يبيتون فاعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا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 عَسَى اللَّهُ أَنْ يَكُفَّ بَأْسَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَاللَّهُ أَشَدُّ بَأْسًا وَأَشَدُّ تَنكِيلًا مَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكُلُّهُ نَصِيبٌ مِنْهَا وَمَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّئَةً يَكُلُّهُ كِفْلٌ مِنْهَا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 الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا غيب فيه ومن أصدق من الله حديثا فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا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 اوجهوكم حصر الصدورهم ان يقاتلوكم او يقاتلوا قومهم ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم فان اعتزلوكم فلم يقاتلوكم والقوا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 أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحذير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا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 يا ايها الذين امنوا اذا ضربتم في سبيل الله فتثبتوا ولا تقولوا فتثبتوا ولا تقولوا لمن ألقي إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغالم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتثبتوا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 وكلا وعد الله الحسن وفضل الله المجاهدين على القاعدين اجرا عظيما درجات منه ومغفره ورحمه وكان الله غفورا رحيما إن الذين توفيهم الملائكة ظالمين أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها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 فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة أخي لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عنه اسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطرين أو كنتم مرضي أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم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 إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَلِيكَ الله وَلَا تَكُلِّ الْخَائِنِينَ خَصِيمًا وَاسْتَغْفِرِ الله إن الله كان غفورا رحيما ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا نثيما يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم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 إثما فَإِنَّمَا يكسبه على نفسه وكان الله عليما حكيما ومن يكسب خطيئة أَوْ إثما ثم يرمي به بليئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا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 وَمَن يَتَّخِي الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِيْنًا يَعِدُهُمْ وَيُمَنِّيهِمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا أُولَئِكَ مَأْوِيهُمْ جَهَنَّمُ وَلَا يَجِدُونَ عَنْهَا مَحِيصًا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 وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطًا وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النساء قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِيهِ يَتَامَى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لَهُنَّ اللاتي لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ و ترغبون ان تنكحوهن والمستضعفين من الوildان و تقوموا لليتام بالقسط وما تفعلوا من خير فان الله كان به عليما و ان امراه خيفت من بعلها نشوزا او اعراضا فلا جناح عليهما ان يصلحا بينهما صلحا والصلح خير وأحضرت الانفس الشح وان تحسنوا وتتقوا فان الله كان بما تعملون خبيرا ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذرواها كالمعلقة وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما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 وَإِن تكفروا فَإِنَّ لله ما في السماوات وما في الْأَرْضِ وكان الله غنيا حميدا ولله ما في السماوات وما في الْأَرْضِ وكفي بالله وكيلا إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأتي بياخدين وكان الله على ذلك قديرا من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرا وكان الله سميعا بصيرا يا ايها الذين امنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على انفسكم او الوالدين والاقربين ان يكن غنيا او فقيرا فالله اولي بهما فلا تتبعوا الهوى ان تعدلوا وان تلو او تعرضوا فان الله كان بما تعملون خبيرا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 ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الْآخِرِ فقد ضل ضلالا بعيدا إِنَّ الذين آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ آمَنُوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم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 وإن كان للكافرين نصيب قالوا أَلَمْ نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين فالله يحكم بينكم يوم الْقِيَامَةِ ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلاً ان المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم واذا قاموا الى الصلاه قاموا كسال يراؤون الناس ولا يذكرون الله الا قليلا مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا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 أسفل من الناد ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فاولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما ما يفعل الله بعذابكم؟ إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكراً عليماً لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعاً عليماً إن تبدوا خيراً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 وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف نؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما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 أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقد عنه وأكنهم أموالا ناسب الباطل وأعددنا للكافرين منهم عذابا لدما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 أَكُمْ بُرْهَانٌ من رَبِّكُمْ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مبينا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَاعْتَصَمُوا بِهِ فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ منه وفضله وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ جِرَاطًا مُسْتَقِيمًا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 وإن كانوا إخوة رجالا ولساء فللذكر مثل حظل ثيين يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء <تصفيق> إن عليم يا أيها الذين آمنوا اوفوا بالعقود